والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ معاذ بن سام الدلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من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 بالکل تم کو پوری صحیح میں کو عذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كون اعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وَهُمْ سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاردين ہوں بعضهم على بعض يتساءلون قال لاکل يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتَّ لَو كُنْتَ فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فَمَا لَنَا بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ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 سم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة ولقد نادانا نوح فلنحم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آسيا سن برنے پورت سکل سلری لا تنطقون فرضا عليهم ضربا باليم ساقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون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 بنے کل بنے کے سو گرم بیٹ فَإِذَا مَا تُؤْمِنُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُۥ لِلْجَبِينِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قُوبِلُوا الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي سلام على إدراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا مالی ملین کدی میرا موسین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 أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون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 پوسلی نجم آجری مری قُمْ لَتَمُنُّ عَلَيْنَا مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ